لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُولَاءَ فَيَقُولُ أَأَتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُولَاءَ أَمْ هُمْ ظَلَلُوا السَّبِيلَ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 وَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْ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 بَمَن ضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ فَأَن تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تحسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ إلا إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ وَلَوْ شاء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 طهرا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعام أنعام وناسية كثيرة.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 الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن اسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن ان لما تأمرنا وزادهم نفورا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 إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أذاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 أزواجنا وذرية أتى قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنات مستقر ومقام